إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقفر الليل والنهار أعلم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى، وأخرون يضربون في الأرض يبتون من فضل الله، وأخرون يقاتلون في سبيل الله. وَاخْرُجُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْتُلُوا مَاتَ يَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا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 يا ايها المتفكر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر وارجع فاهجر ولا تبن تستكثر ولربك فاصبر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 ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا